أوسي توista. ستة عشر. ستة عشر. فصول السنة والتقص. فصول السنة والتقص. هذه. Häi, fuculus sana. Tässä on fuculus sana. Kevät, kesä, kevät, kesä, kevät, El. kevät, kesä, talvi kesä, kevät, kesä, kevät, kesä, on kuuma A har. A har. Kesä paista aurinko. Fis saif tustaa a sivu tustaa a sivu tustaa a sivu tustaa a sivu tustaa a sivu Nuhib nithab Talvion kylmä. Ashita uberid. Elshita uberid. Talvella sataa lunta tai vetta. Fishita tuflix awtumter. Fi elshita tuflix awtumter. Talvellamme في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. on kylmä. الجو بارد. الجو بارد. سطع إنها تمطر. إنها تمطر. أنتو لست. الجو عاصف. الجو عاصف. الجو دافئ. الجو دافئ> الجو مشمس. <الجو مشمس> الجو صافٍ. الجو صافٍ. من لا تنان؟ كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ تنان كلمة. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. تنان لمن؟ اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ.